الثانية في عهد ابي بكر رضي أبي بكر رضي الله عنه في السنة, الثانية في السنة الثانية عشرة من الهجرة وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حديثة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم باخذ القرآن منهم فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة الامامة فتوقف فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر انك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن تجمعه قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسوب واللخاف وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر راحت ثم عند عمر حياة ثم عند حصة بنت عمر رضي الله عنه رواه البخاري مطولا وقد وافق المسلمون أبو بكر على ذلك وعدوه من حسناته حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحب أجرًا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله من هذه المرحله الثانية على يد ابي بكر الصديق بنشوره عمر الفاروق لما قتل من اليمامه عدد كبير من القراء خاف الخليفة الراشد ابو بكر أن يضيع القراء فاشار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يجمع ويكتبه فتوقف لماذا توقف تورعا لأن هذا لم يكن على عهد رسول الله عليه وعلاه وسلم فخاف أن يكون إذا جمعه تصرف في كتاب الله بما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لكن عمر ما زال به حتى شرح الله صدر ببثل لذلك فجمعه فدعوا هذا الشاب زيد ثابت رضي زي الله عنه وجمعه من العصب واللخاب كما سبب وصارت المصاحف عند ابي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر ثم عند حفصه من حفصة وعلاقتها بعمر ابنته فهي أم المؤمنين وبنت أم أمير المؤمنين وهي ذات ذكاء وفطنة. ولذلك لما وقف أرضه في خيبر عن عمر جعل الناظر عليه ابنته حفصة ولم يجعل الناظر ابن عبد الله ولا غير من أولاده بل جعل الناظر حفصة لأنها ذات ديانة وأمانة وعقل وحزن تصرف فقف عند حفصة حتى ولا عثمان رضي الله عنه. نعم. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه السنة الخامسة والعشرين. وسببه وسببه اختلاف الناس في اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم. فخبت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في في مصحف في, في مصحف واحد. لئلا يختلف الناس، لئلا يختلف الناس، فياتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حودية ابن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأدرب وقد أفزعه اختلافهم في القراءة. فقال يا أمير المؤمنين، أدك هذه، أدك ها، هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى.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 وقال عثمان للرهب الثلاثة القرشيين إذا, و... إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل الله أنا... أحسن إذا اختلفتم, شيء... زوجك. زوجك إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا, إذا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف بمصحف مما نسخ وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أي يحرك وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن منا قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون, فرق فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رايت وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. وفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور أثر المخيف باختلاف القراءات وقد ظهرت نتائج هذا الجمع, وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الالفه واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق, من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة وقد بقي على, وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواثرا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير لم تعبت به ايدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين هذه الجمعة الثالثة التي أجمع المسلمون عليها وبقت الى يومنا هذا والحمد لله محفوظة بحفظ الله وهو أن القراء في عهد ابي بكر في عهد عمر وفي أول خلافة عثمان كل يقرأ بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فاختلف لأن القرآن نزل على سبعة أحد فخاف المسلمون من هذا الاختلاف. أن يؤدي إلى اختلاف قلوب، اختلاف الآراء وأن يؤدي إلى القتال فرأوا أن يجمع على حرف واحد فأمر عثمان عفان هؤلاء زيد بن ثابت وأماعة أن يجمعوه على حرف واحد وإذا اختلفوا فليجمعوه على حرف من قريش يعني على لغتها لأن القرآن نزل بل... بلغتهم ففاعلوا وبقي هذا وللاحظ مجموعا على ما جمعه عليه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وفي هذا دليل على على أن تغيير ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لوسائل حفظه لا بأس به يعني لو قال قائل لماذا لم يترك القرآن على سباة أحرف وكل يقرأ بحرف ووسعوا على الأمة ولم يحصروها في واحد. كنا من أجل اجتماع الكلمة وعدم التفرؤ وهذا أعظم مما من مراعاة التوسعة على بعضهم وبذلك نعرف أن ما ينكره بعض الناس اليوم من هذه الخطوط التي تسوا بها الصفوح. ومن الخطوط التي يستدل بها على القبلة في مسجد الحرام وما اشبه ذلك نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين لأن هذه الوسائل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتوفر مسجد الرسول مفروش بماذا؟ بالحصى فكيف يمكن أن نجد خطا قالوا نجعله خيطا كيف ما خيطا الخيط أيضا في مرره ما هي أن يعتر الناس به كل من مشى عليها حوله مسك رجل ثم منعظه الخيط أيضا فيه صعوب وهكذا أيضا ما وداه المسل الحرام الآن من الخطوط الزرقاء التي يستدل بها على الجهة الصحيح وكابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا إلى ذلك كان المسل الحرام صغيرا جدا ولا ينسب إلى هذا وكان الناس أيضا أشد دينا وأقوى ورعا من الناس اليوم الناس اليوم يأتي الإنسان وينكبر على الجهة حتى وإن كانت الكابة على يمينها أو يسار، لا يتحرم لدين. لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرم وقد قال العلماء رحمه الله إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرا أو حاجا يدخل من باب بني شيبة من باب بني شيبة يعني الباب الذي يسمى باب بني شيبة وباب بني شيبة أتدرون أين موضعه الصحن, الصحن. صحن المطار انا يعني ادركته قريبا من مقام إبراهيم يعني بينه وبين مقام إبراهيم مثل ما بين الآن والعمود هذا الذي عن يساري هذا يتلعل المسجد كان كان صغيرا جدا ومثل هذا لاحظ في الافتتاح لكن الآن اتسع المسجد اتسع باهرا ووضعه الورع في كثير من الناس فكان وضع هذه الخطوط من أحسن ما يكون فالوسائل يجب أن يعرف الإنسان أنها ليست غيّث فنحن مثلاً لن نتعبد لله تعالى لوضع هذه الخطوط الصفر مثلاً في المسجد أو وضع الخطوط الزرقاء التي تدل على فساد صنيع في المسجد الحرام لم نتعبد بها لذاته ولكننا اتخذناها وسيلة كما جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن على حرف واحد مع أنه قعد الرسول عليه الصلاة والسلام على حفنة سبعة وكذلك أُلِفَت الكتب. وبوده المعاني والموضوعات